Book 2 24 24 24 kokkosaamena al-mawa'id Hekad vätekel Ma Maotasin sind pool tundi. Lakadin tavartu käli tau saa Lakad anantavartak nusfu saa. Kas sulle ei ole mobiili kaasas? Ale juždu maaka Hätiffun Joõwel?lä južed maak hätivžuel. بنك منرض كنت دقيقا في المرة القادمة كنت دقيقا في المرة القادمة من خذ سييارة أجرة في المرة القادمة خذ سيارة أجر في المرة القادمة وال منك و خذ معك؟ مظلة مطر في المرة القادمة خد معك مظلة مطر في المرة القادمة هم نبعض من ربع غدا عندي عطلة غدا عندي عطلة قصام هم كق هل سنلتقي غدا؟ هل سنلتقي غدا؟ Mul on kahju kuid homme ei sobi mulle. لا يناسبني. Onsul sellel nädalavahetusel juba midagi ees. Hal qad khattat li shay' fi 'utlat nihayat hadha al-usbū'. Hal qad khattat li shay' Või oled juba midagi kokku leppinud. Au, kad surta muuta vaidan? Au, kad surt muta Ma panen ette, et me saame kokku nädalavahetusel. Agtariho onnal taki fiat latini häiatil ospua. Agtariha an naltaki, fiat lat nii häiatel isbua. بكنك هل نقوم بها؟ هل نقوم بذها كيد مند هل سافر إلى الشاطاء؟ هل سافر إلى الشاطئ كيدة مكدسه هل سافر إلى, إلى الجبال؟ Ma tulen sulle püroosse järgi. Sa a minel maktab. Sa huduka minel maktab. Ma tulen sulle koju järgi. Sa a minel mansel. Sa huduka minel mansel. Ma tulen sulle bussi peatusesse järgi. Sa a min mahatat il el al -hafilad. أ من محطة الباس.